إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبًا تَرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا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 يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يضشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس ما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بقواها اذ بعث اشقاها فقال لهم رسول الله فَقَالَ لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فَدَمْدَمَ عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها